باب المكسور أوله والمفتوح باختلاف المعنى أول مولود والديني بكر وسم ذا وذي بكرين وأنشدوا عليه من شطر الرجز بيتا وفي ذاك سداد من عوز يا بكر بكرين ويا خلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد وفسر الخلب هنا بالزائد أو حاجز الكبد في ذا الشاهد أما فتي الإبل فاسمع ذكره الذكر البكر ولنثى بكره والخيط ما جميعه خيوط وقطعة من النعام خيط والعالم الحبر وأيضا حبر وهو فصيح والمداد حبر وقل نصيب يا فتاة وقسمه فإن أردت مصدرا فقسمه والصدق في الأشياء مثل الصلب والصدق في القول لضد الكذب وخل سربي أي طريق يحضري وآمنا في سربه هذا كسري أي آمنا في نفسه والقوم كذا فقل ولا تخف من لومي والجزع في الوادي بكسر يعرف أي جانب أو معظم أو معطف والجزع في الوادي بكسر يعرف أي جانب أو معظم أو معطف والجزع ما ينظم من أحجار في السلك وهو قرز الجواري والشف ستر شف عما تحته من رقة إذا أردت نعته والشف ستر شف عما تحته من رقة إذا أردت نعته وإن أردت الفضل فهو الشف مكسورة ولي عليك شف والانتساب بالدعاء دعوه وقد دعا إلى الطعام دعوه والحمل للظهر بكسر الحائِ والحمل للبطن من النساء والحمل والحمل معا للشجري لأنه حمل وحمل فاشعري والمسك جلد الضبي أو سواه والمسك طيب عطر شذاه وذاك قرني يا فتاء ندي فليس لي عن حربه من بدي وهو قرني سنه كسني فها هنا تفتح قاف قرني وإن فتحت شكل فهو المثل والشكل للمرأة وهو الدل وما بها من من أي أحد بألف مفتوحة فقيدي وإن تكن مكسورة فالإرم مفتوحة الراء وذاك العلم والانكماش في الأمور جد والبخت والأب البعيد جد وما أتى في الشعر من أجدك فاكسر وقدر أتجد جدك فإن حلفت فلتقل وجدك وتفتح الجيمك مثل مجدك والوقر وهو الحمل مما يحمل والوقر في الأذن وذاك الثقل واللحي عظم الفك وهو الأسفل واجمع على ألح إذا تقلل ولحية بالكسر والجمع اللحى بالضم إن شئت وإن شئت اللحى والأرض لم تنبت فتلك فلوا وقيل لم تنطر وقوم فل بالفتح للمنهزمين جاء ومرفق الإنسان في الأعضاء بالفتح للمنهزمين جاء ومرفق الإنسان في الأعضاء بالفتح في الميم وكسر الفاء وإن تشأعك استفي البناء والرفق أيضا واحد والمرفق وهو الذي أنت به ترتفق والنعمة النعيم والتنعم والنعمة اليد وهن الأنعم والجنة الجن وقد تكون من جن هذا أي به جنون ودخل البستان وهو الجنة وحمل السلاح وهو الجنة ورجل في صوته علاقة بالكسر والمحبة العلاقة ورجل في سيفه حمالة بالكسر والغرامة الحمالة كذاك والولاية الإمارة بالكسر والعلامة الأمارة وقل من شارت أو خاطرت في فعل شيء نحوه أشرتا لك علي أمرة مطاع دنت له في أمره بطاعة فإن كسرت فهي الإمارة تقول تلك إمرة مختارة وبضعة اللحم بفتح تستطر وهؤلاء القوم بضعة عشر وقيل في الأمر وفي الدين عوج وفي العصى ونحوها قيل عوج وهو الثفال كالبساط يوضع تحت الرحى فيه الدقيق يقع وهو الثفال أي بعير مبطئ بالفتح من يكسره فهو مخطئ وَلَقِحَتْ نَاقَتُهُ لَقَاحَ وَجِئْتُ حِينٍ بَعْدَكُمْ لَقَاحَ أَيْلَمْ يَدِينُ لَا وَلَا أَصَابَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ سِبَاعُنَا بَهُمْ كِلاهُمَا لَمْ أَرَ إلَّا فَتْحَ وَتَكْسِيرُ الْلِقَاحَ جَمْعَ لِقْحَ وَإِنْ تَشَأْ قُلْتَ لُقُحٌ وَمَتَ جَمَعْتَ قُلْتَ لُقُحٌ وَقَدْ أَتَ وهي حديثة نتاج النوق وسمها اللبون كالغبوقي وذل الفتا خرق له تخرق بماله وهو ضريف اللبق والخرق في الصحراء ما تخترق فيه الرياح أو مياه تدفق والعدل إن كسرت فهو المثل وقيمة الشيء بفتح عدل